قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَابْعَثْهُ قَبْلَ أَن يَكُونَ كَأَنَّكَ حَتَّىٰ يَنفُخَ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُودًا ۖ فَمَا أَسْلَمَكَ لِلَّهِ ۚ إِن كُنتَ صَادِقًا فَخُرُ لَئِنَّكَ مِنَ الصَّارِرِينَ قَالَ أُنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَجْمُومًا مَّدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبديا لهما ما وريا عنهما من سمواتهما وقال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 بَدَّلَاهُما بِغُرور فَلَمَّا ذَاقَ الشَّدَّةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخِصْفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنۡهَكُمَا عَن تِلۡكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلۡ لَّكُمَآ إِنَّ الشَّيۡطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ